موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله يرعون وما أريكم إلا ما أران وما أهديكم إلا سبيل الرشاده وقال الذين آمنوا يا قوم إني أخاف عليكم, يا قوم إني أخاف عليكم مثل دأب قوم نوح وعاد وزمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم ومن يغلن الله ثماله من هاد ولقد جاءكم يوسف من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 سلطان اتاهم كبرمغتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباب وقال فرعون يا ما ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 ما كيد فرعون إلا في تبا